ولا يجرم منكم شنآن قوم ان عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله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 علا سفر او جاء اخذ منكم من الغائط أو النساء أو النساء فلم تجدوا ما فتيم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 الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن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 اصحاب الجحيم يا ايها الذين آمنوا كروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم الله وعلى الله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 وسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا عسى لئو عنكم سيئاتكم لئو عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار.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 ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصابا اخذنا ميثاقهم فنسوا حرا مما ذكروا به فارينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه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 بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم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 فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قرانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال ان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 سماعون للكذب أكادون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضموك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم هم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولا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 عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الانجيلا فيه هدى ونور ومصدقاً لما, ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بما أَنْزَلَ الله فيه ومن لم يحكم بما أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هم الفاسقون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 اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَ مِنْ الْغَطِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرحة وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببعض بنو بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون، يا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 الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرا فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهاؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم خبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهِ فَسَوْفَ يأتي اللَّهُ بِقَوْمٍ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 حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هزوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ غُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ واتقوا الله إِن كنتم مؤمنين وَإِذَا ناديتم إلى الصَّلَاةِ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنقمون مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا, أنزل إلينا وما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 اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل واذا جاءوك قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون أضفأ الله وترى كثيرا منه يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت نبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت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 وإذن كثيرا منهم ما أنزل مِنْ من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بَيْنَهُمُ بينهم وَالْبَغْضَاءَ والبغضاء يَوْمِ يوم كُلَّمَا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 الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون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 وحسبوا أَلَّا تكون فِتْنَةٌ فعنوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عنوا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن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 وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا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 الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته بطعام عشرة مساكين من الأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رطبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوه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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هدياً الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفر الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان دواء عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنائيا يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فتنفخ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِغُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذْ جئتهم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 قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن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 فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِنَّ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 لِتُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ طَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَوْمَ فَعُصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ